وَاتْنِسَاءٍ أَصْدُقَاتٍ نَحْلَهُ فَإِنْ أَطِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ غَنِيًّا أَمْ مَرِيئًا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 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ مِ الثلث فان كان له اخوه فللام السدس من بعد وصيتي يوصي بها او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 فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 إنِ م التَّوْوبَة علىى اللهَّهِ للَِّذينَ يعملونَ السّ أَبِجَلَةٍ ثمَُّ يتُبونَ مِنْ قَربٍ فَهُلائِكَ يَتُبُ الله عليهلَم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَكماء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 فَإِن كَرِحْتُنُهُ فَعَسَ أَن تَكْرَهُ شَيْئ وَيجَعَلَى اللهَّهُ فيِي خَيرًَا كَثيرَ وَإِنْ أََتُ مُسْتِبِدَالَ زَوْد م كانََ زَوْودِ وَآتَيْتُم إحْدَهُ نَّقطَرًا فَلَا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئاء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 هُ كََ فَحِشَةَ وَمَ قتَ وَسَأَسَبين حُلِّْمَ عَلَْكُم أَُّاتُكُم وَبَنَاتُكُم وَآخَوَاتُكُم وَعََّتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَنَاتُ الْ الأأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأََُّ امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم واماه نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقُوتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 وَلِكُلِّ ذِي عَيْنٍ مَّا وَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شيء شهيدا ّجالُ قَوَّامُون عَ النِسَاءِ بِمَا فََّّنَ اللهَّهُ بَعْضَهُمْ عَ بَعْضِي وَ بِمَا أَن فَقُ مِن أَموَالم فَصَّالِحَاتُ قَانتَةٌ حافِظاتُ للِلْغَيْبِ بماحَافِ واللَّ ت تَخَافونَ نُشُزَوَّ فَعِضُون وَهجرُون فيِيمَضَادِ وَالظُربُون فإِنْ أَطعنَكُم فَلاَا تَ بِغُوا عَلَيين سَبينَ إ الله كانََ عَِيًَا كَبًا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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب مَن كان مختالا فخورا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 والذينَ يُم في قُلَ أَمْولَُم لِ آأََّ سِ وَلَا يُؤمِنونَ بالِلَّ وَلا بِاليَوْومِآخِر وَمَكُ الشَّيطان لَ قَرينَ فَسَاء قرينا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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 من الذين آدوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين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 أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالنَّي فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ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 ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم له نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله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 إن الله نعنا يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيروا الله وأطيروا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن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 أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى مَا أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحلفون بالله إن أردنا إِنَّ إِحْسَانًا وَتَوफ़ीقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَيَدُهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاقوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَلْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ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 وَلَولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلا فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِ اللهَّ كانََ على كُلِّ شيءَيءٍ حَصبَ ال اللهَّهُ لا إلَ إَِّهُ لا يَجمَعََّكُمْ إ يَوْمِ القِيامَةِ ل ععبَ فيِي وَمنَنْ أأَصْتَقُ مِنَ اللهَِّ حَدثَ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتاق أو جاءكم حصرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 وَأُولائِكُمْ جَعلناَا لَكُمْ عَلَيهِم سُلطانانًَا مُبين وَمَا كانَان لِمُؤْمنِنٍ أََ قنت لَ مُؤمًِا إللاا خَطاء وَمَنْ قَتَ لَ مُؤمِنًا خطاءًا فَتَحْريراقَبَة مُؤمِنَةِ وَدِيَةُم مُسَمَة إلَى أَهْليه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 يَوْمًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 وترجون من الله ما لا يرجون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 يَسْدَوَفِ الل يَجد الل غفُورَ وَحيِيمَا وَمَ يكسِبَ إِثْم فَإِن ماَا يَكسِبُ على نَفْسِ وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا الحَكمَاء وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ فَقَدِ فَقَدْ اَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ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 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّلَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهْنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 دَعَوْنَا إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلُنَّ آثَارَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ هُمْ فَلَا يُغَيِّرُ نَخْلُقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُونَهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أولا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 ليس يَسْبِ أَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ فَأولائِكَ يَدَخُلونَ الجََّةَ وَلَا يُظْلَمون نَقرا وَمنَنْ أَحسَنُدينينَ مَّا أَسْلَمَ وَجهَهُ لِلَّهِ وَهُو وَمُحسِنُ وَتَّبَع مََِّ إبَري مَ حَنِيفَ وَاتَّخَذَ اللهَّهُ إب مَ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 نبي عليما وان امراه خافت من بعلي نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضره الانفس والشح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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي ابتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 وكان الله شاكرا عليما لا يُحِبُّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوه عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً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 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعافونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وَرَفَعْنَا فَوْقَمُ الطُ بِمثَاقِم وَقُلناَا لَ نُ دَنْقُنُ الْ البَابَ سُجدَ وَقُلناَا لَهُم لا تعَدُ فيِي السَّبَةِ وَأَنْخَذْنَا مِنهُم مثَاقَ غَليضَ فَبِمَانَ قُضّ ثَوقَم وَكُفْر بِآياتِ الل وَوقَنتْلمُ الأأَنب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 وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وارون وسليمان وآتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من دون قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 أُزِلَّهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا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 يَنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا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 يا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا نور نورا مبينا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 اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَتَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ